يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ الْضَّوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إلَى صِرَاطٍ مُشْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا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 يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير